أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم السلسان مما فرط وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ذكر مثل حظ الانسان يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا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 شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا, ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَلَا يَعْتَدُوا